عليهم وير المرضوم عليهم ونصدروني آمين <سؤال> قال أنا فكلك إنك لا تستطيع من يصبر قال إن سألتك أي شيء بعدما فلا تصاحبني وجبلرت من نذن لي أدعى. فأقل قامتها إذا أتيا أهل قرية مستطعنا أمنا فأبوا أن يضيقوها فوجد فيها جداره يريد أن يقضط أحراما قال لو جد لن قد مَا الثَّبِيتِينَ فَقَانَ سَمْتَ تِينًا يَعْمَلُونَ بِالْحَقِّ فَأَرْضُهَا فَأَرْضُ أَنَّ عَيْبَهَا وَكَانُوا هَاهُ وَمَيْكُونَ وَكَانُوا عَنِ النَّدِيَةِ أَوْ ذُلَّةِ دار العلوم وهي من ذكاء وإذ أردت عن ذرقانين قلت أسوى عليكم منه ذكرى إنا, بال... إنا مكلنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء في عين حمّام وجد عين قوما قلنا يا ذل قوم إنما يعذب قلنا يا ذل قوم إنما يطعن إنما تعذب وإنما أن تتقذب حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها مطلعين على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحضر ما لديهم مبارا ثم أتبع شببا ثم أتبع شببا حتى ما إذا بلغ مطلع حتى إذا بلعوا بين السجدين والدى من دونه ما قوما لا يكادون يبقون قولا قالوا يا ذا القومين إن يأجود ومأجود مرشدون في الأرض فهل نجعل لك حرشا على ما على تدعن بيننا وبينهم سدا قال ما مكنا فيه ربي خيخ فأعينوني بكوة أجعلت لأجعل بينكم وبينهم ردما آدوا لي زبا فما استطاعوا أن يضعه وما استطاع له نقبا قال ما ذا عفة من ربي فإذا وَكَانَ وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ينوج في بعض ونفق في الصور ونفق في الصور فجمعناهم جمعا جَهَنَّمَ جهنم للكافرين عرضا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يومئذ للكافرين الَّذِينَ الذين جالت فِي في غضاء عن وكانوا لَا وكانوا أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ يَعْتَدُونَ مِنَّا ۖ إِنَّ أَيَّتَاقِدُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا أَخَذْنَا جَنَّمَ فَيَا وَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُ رُحِمَهُ مِنَّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا فِيهِمْ نَارُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَأَبْطَلَتْ أَعْمَالُهُمْ فلا لهم يَوْمَ الْقِيَامَةِ وزنا. ذلك لِوَمَا جَاءَ مِنْهُ وَاتَّقُوا آيَاتِهِ وَأَنْذِرُوا بِرُسُلِهِ وَاتَّقُوا آيَاتِهِ وَرُسُلَهُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا قَائِمِينَ فِيهَا لا يَبْغُونَ فنقذ البحر قبل أن ترى فذكر ما تغطي ولو في النار بسمه مددا قل إنما يوحائبك قل إنما أنا بشر أحدى. بسم الله الرحمن الرحيم كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عمدا زجعيا إن نادى ربه لدانا القفيا قال رب إني وعيد وحن العقل من ويزد على الرخصيبا ويذ على ويز على الرخصيبا ولنغ بدعك خبت الموالي من وارا وراي وكان من راثيا اقرا فهمني ملذ توليا يعني دنيا يعني من, من اهل ما رب عظيم يا جد عيننا لبشر غني غلام اسمه يحيى لقد جعلنا نجعله بقبل سمية قال عرب قال خالد عرب أن لا يكون لغلام أبدي من وقد بلغت من الكبر عزيلا قال فذلك قال ربك وعلي أين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال رب اجعلني لي آيا قال آياتك ألا تكلم الناس سلامة أيام ثلاثة لَمَن أَحْسَنَ عَمَلًا فَإِنَّمَا يُحْسِنُ لِنَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَالِحًا وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَذِكْرَى uh, -huh.